لا اله الا الله القرءان <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فِي الخيرات بل لا يشبهون إن الذين هم من خشية رب يشبهون والذين هم من No <laughs> السراط الماكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ينطر ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ينطر لنجوا في طبيانهم يعمرون ولقد أخذناهم Oh mm -hmm.